فضيلة الشيخ عطية صقر هل صحيح أن صوت المرأة عورة وإذا كان كذلك فإنه يحرم أن تكلم أي رجل أجنبي فكيف يكون التفاهم والتعامل مع أفراد المجتمع والأقارب ومنهم الرجال صوت المرأة فيه نقول مختلفة للفقهاء فبعضها يفيد أنه عورة على الإطلاق وبعضها يفهم منه أنه ليس بعورة على الإطلاق ويمكن التوفيق بينها في مرات. إن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة ولو أنه كان عورة في كل حال لكان ذلك تكليفا فيه عسر والدين يسر فهي في حاجة إلى الحديث والتفاهم في شؤون شتى مع غيرها من الرجال والنساء وإنما العورة في لينه وإغرائه كما قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلم يمنعهن الكلام مطلقا بل أباحه إذا كان معروفا لا يحمل سوءا ومنعهن الخضوع به حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض لعدم قوة إيمانه وخوفه من الله وحفاظه على الشرف والعفة ومما يدل على ذلك أن كثيرا من الصحابيات سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الدين وبحضرة الرجال الأجانب كأسماء بنت يزيد ابن السكن وافدة النساء وكالمبايعات له ألا يشرقن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر ما جاء في الايه وكان الصحابة يكلمون النساء وهن يكلمنهم وحادثة رد المرأة على عمر وهو يدعو لعدم التغالي في المهور معروفا وهو على شدته لم ينكر عليها ذلك وسط الرجال بل رجع إلى الحق وأنصفها في اعتراضها وثبت في صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما زارا أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلق النووي على ذلك بجواز زيارة الرجل للمرأة وسماع كلامها وما زال نساء السلف يروينا الأحاديث ويعلمنا الناس ويفتين في الدين يقول الإمام الغزالي تعليقا على سماع النبي صلى الله عليه وسلم للغناء من الجاريتين عند عائشة يقول فيدل هذا على أن صوت النساء غير محرم تحريم صوت المزامير بل إنما يحرم عند خوف الفتنة وقال في موضع آخر وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعقه فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك وقال القرطبي ولا يظن من لا فطنة عنده أن إذا قلنا صوت المرأة عورة أننا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإننا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم وذلك كله يؤدي إلى أن من المستحسن أن يكون الكلام بين الجنسين في أضيق الحدود وفي أمور لا تجر إلى فساد فإن من طبيعة صوت المرأة الرقة وفيها قدر من الفتنة ولو انضم إلى هذه الرقة الطبيعية رقة أخرى زادتها فتنة وذلك ما يحتاط الشرع له ولهذا كره لها قراءة القرآن بصوت مرتفع كما لم يشرع لها الأذان إلا للنساء فقط دون رفع صوتها وإذا نابها في الصلاة شيء تريد أن تنبه عليه لا تسبح يعني لا تقول كما يقول الرجال سبحان الله بل تصفق كما ورد ذلك في صحيح البخاري ومسلم والله أعلم